Book 2. Șaptesprezece. Săbata ba așar. În casă. Filbeit. Fi elbeit. Fi Aici este casa noastră, Huna Beituna. Huna Beituna. سوس يستعقب فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. جاس يستبيفنيتام. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. إن سبعة ل توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. انفطر كاسي. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. لنجا كاسس ونحب. توجد بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Aici este locuința mea. Huna, Shikati. Huna, Shakati. Aici sunt bucătăria și baia. Huna, al-motbach, welhammam. Huna, al-motbach, welhammam. Acolo este camera de zi și dormitorul. Huna, rurfatul Maishá, warurfatul Naum. Haiac gurfa de Ușa casei este închisă. Babul menzil măglac. Bebel menzel măglac. Dar ferestrele sunt deschise. Dar fereastrăle sunt deschise. el fereastrăle sunt Astăzi este cald. اليوم الجو حار اليوم الجو حار نذهب الآن إلى غرفة المعيشة نذهب الآن إلى غرفة المعيشة acolo este o هناك يوجد صوفة وكنبة هناك يوجد صوفة وكنبة أشزاți-vă تفضل واجلس تفضل واجلس أكولو است calculatorul meu هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري أكولو سافل كمبينا هناك جهازي استيريو هناك جهازي الاستيريو التلفزيون هو جديد التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما